يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وخالص بن لله و مولاكم و هو كن ينصي رحم فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ وَمَا وَهُمْ مَا وَهُمْ بِسَمْعِهِ ورقا صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإنه حتى إذا فشرتم وَثَمَّ زَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَفَضْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّ